سَمِيعًا بَصِيرًا إِنْ هَدَيْنَا سَبِيلًا إِنَّ شَاكِرًا وَإِنْ كُفُورًا إِنَّا أَعْتَدْنَا لَكَ إن فِي النَّارِ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا إِنَّ الْأَذْرَى يَشْرَبُ يشرب بها عباد الله يفجرنها تحجرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستقيرا ويطعن القى ما على حبه مسكينه ونديمه وأسيرا إنما ميرًا لو قاموا ان شاو ذلك اليوم ولضاهم نظره وسرور وجزاهم بما صبروا جنتا وحريرا واتكين فيما على الاملائك لا يرون فيها شمسا ولا قمرا ودارية عليهم ظلالها ودللت خطوفها تهليلا ويطاف عليهم بآلية من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدموها تقديرا ويسقون فيها كأسا وكان المساجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويقوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم مؤنى ثورا وإذا رأيت تنظر عاليهم فيها بسودس خبروا واستدرقوا وحلوا أساورا في الضحى وسقىهم رب شرابا طردا إن هذا كان لكم جزاء وما كان سعىكم نحن نزل عليك القائلة زىلا تصبر لحكم ربك ولا تطيع منهم آثما أو كفورا والكل اسم ربك بكرته وصىلا ومن الليل فسجد له وسبح له ليل إن هذا يحبون العاجلة ويذعون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقنا وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أنفالهم تبني مَن شاء ما اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ سَبِيلًا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ والظالمين أعد لهم عذابا هنيما